وقالوا يا خيبة الدهر بؤسا للدهر وتبا للدهر ونحو ذلك فيسندون الأفعال إلى الدهر ويسبونه فكأن هذا الدهر عندهم هو الفاعل وهو الخالق وهو الموجد وهو المتسبب في كل هذه المآسي والكوارث بينما الدهر مجرد ظرف ظرف زمان ماله دخل من قريب ولا من بعيد. الله عز وجل هو الذي يفعل هو الذي يقدر. كون هذا القدر حصل في الساعة الفلانية، الساعة الفلانية ما لها ذنب. كون المصيبة حصلت في اليوم الفلاني، اليوم الفلاني ما له ذنب. كون الخسارة حصلت في الشهر الفلاني، الشهر الفلاني ما له ذنب. وهكذا.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 ولهم في ذلك أشعار كثيرة جدا ويكون القيم وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله عز وجل التي لو اتبع الحق فيها أهوائهم لفسدت السماوات والارض وإذا وافقت أهوائهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه يعني لو جاء ما يطيب الدهر ما أحسن الزمان ومدرئ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 فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهم إما سبه لله أو الشرك به فانه اذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وان يعتقد أن الله وحده وهو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله انتهى من زاد المعاد بتصرف طبعا نحن الآن في جانب تعظيم الله ففي الحديث الماضي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 وما يحدث فيه خارق الزمان وخارق المكان وخارق ما يحدث في الزمان وفي المكان سبحانه هذا من تعظيم الله طيب قوله يؤذيني ابن ادم يؤذيني الاذيه هل معناها ان هناك ضرر يلحق بالله عز وجل لا الاذيه مثل الشتيمه الان الذين يسبون الله الذين يسبون الله هذه في اللغة سب الله أذية اذى بس ما هو معناها أنه يتضرر من أذاهم لا ف <تصفيق> قوله يؤذين ابن آدم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 فلو واحد عبد الله طيلة حياته ما ينفع الله بشيء ولو واحد سب الله طيلة حياته ما يضر الله بشيء هي اسمها في اللغة أذية لكن لا يعني أن الأذية تؤثر في من يؤذى يعني بالنسبة لله ما في أي ضرر نحن ممكن نتأثر إذا واحد آذانا نتأثر نفسيا ماديا جسديا يعني ممكن لكن الله عز وجل مهما آذوه ما يضره مهما آذوه لن يضره ولا يضرونه قال وأنا الدهر ايش يعني أنا الدهر هل من أسماء الله الدهر هل الدهر هو الله لا الدهر هو الزمان جملة أنا الدهر اعتبرها أنت اعتبرها ايش طيب اصبروا عليه شوي هي راح تجي شوي. اعتبرها من المشتبهات الان مو في القران في في نصوص شرعيه محكمات ومشتبهات طيب المشتبهات اعتبر يعني على خلينا نقول اسوء يعني اعتبرها من المشتبهات ما الذي ما هو موقف المشتبهات ان نفسرها بالمحكمات الواضحات مشتبهات اللي هي يعني التي التي أيوة تحتمل أكثر من معنى غير واضحة للعامة الناس طب ما الذي يفسرها ما بعدها قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار إذا إيش تفسير أنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني وأنا الدهر أقلبه وانا الدهر اصرفه يعني في تقديم وتاخير وانا اصرف الدهر وانا اقلب الدهر بس هي جت في العباره هنا وانا الدهر اقلب الليل والنهار خلاص وأنا الدهر بيدي الأمر اقلب الليل والنهار فتفسير انا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار هذا معناه إذا أنا الدهر يعني مدبر الدهر مصرف الدهر وتلك الأيام نداولها بين الناس ولذلك فسره بقوله بعد ما يعني اعتبر أنه هذه جملة كذا متشابه وذ بتفسير جايك في العبارات والجمل التي بعدها يعني مو متروكه مو متروكين في الحيرة لا لا مفسرة بيد الأمر أقلب الليل والنهار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 تعبنا من شدة الحر تعبنا من شدة الآذان البرد لا باس قال اللوت عليه السلام هذا يوم عصيب هذا مجرد وصف يوم عصيب يعني انه فيه شديد علينا مثل تقول هذا يوم بارد هذا يوم حار هذا صحيح صحيح يوم ح... اليوم اليوم حنا الآن في شهر من شدة الحر ها؟ لو قال واحد اليوم هذا يوم حار كان اليوم حر شديد جدا فيها شيء لا ما هذا وصف أنا الآن أصف اليوم انه يوم حار لأنه من أيام الصيف وأنا صادق ما سبيت الدهر أنا وصفت اليوم انه في حرارة شديدة وصفت الشهر هذا انه شهر بارد شتاء ثلج مطر وما أشبه ذلك قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب الثاني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 انت الان لست كافرا ما دمت تعتقد ان الله هو الفاعل والدهر لا يفعل طيب لا يعني لا تكفر لكن ترى فعلك محرم وفعلك ما في تعظيم لله بل فعلك يؤدي الى يؤدي الى أي يؤدي إلى شيء خطير انت لست مشركا كافرا لكن ترى فعلك يؤدي الى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 لكن نقول انتبه يا أخي انتبه وتب إلى الله وأمسك لسانك ولا تتكلم بهذا الكلام ترى هذا الكلام نتيجة خطيرة مؤدة خطير هذا طيب بهذا وصلنا إلى الحديث الثاني الحديث الثاني والعشرون بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد